أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و اثم التسليم على سيدنا م ح م ن و على اله و صحبه اجمعين ل أ ن و ي ن التعلم و التعليم و ا ل ا س ت ف ا د ة و ا ل إ ف ا د ة و الحث على التمسك بكتاب الله تعالى و س ن ة رسوله و الدعاء الى الهدى و الدلاله على الخير ابتغاء وجهه و مرضاته و قربه و ثوابه سبحانه و تعالى アブル・シャーフィー・シイアブル・シャーフアブル・シャーフィアブル・シャフィアブル・シャアブル・ンディアブル・ハリアブル・ワール・ファジャー・アブル・トゥォアブル・ース・アブル・マスター・アブル・ミステジアブル・ミステアブル・ミスティアブル・ミスティーン・アル・アブアブル・アブル・アブ・アブル・アブ・アブル・アブ・アブ・アブ・アブ・アブ・アアブ・アブ・アブ・アアブ・アブ・アブ・ア イッチョさん、マッチョさん、ママッチョさん、マッチッチョマッチョマッチョさマッチョさん、マネージャー、マネージャー、マネアジャー、マネージャー、マネージャー、マネーマネージャー、マネージャー、マネージャー、 م ا بعد فلقد عرفنا في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة الكلام على التعليل ب ا ل أ س م ا ء و عرفنا اسم ل ا اللقب و المشتقى ثم تعرفنا على تعدد العلل ا ل ش ر ع ي ة و عرفنا جواز تعدد العلل ا ل ش ر ع ي ة ل أ ن العلل معرفات تعرفنا على تعدد ا ل ع ل ة ا ل ع ق ل ي ة و أ ن ه ممنوع ح و م عقلا ل أ ن ه يؤدي ل ل م ح ا ل والمحال هو الجمع بين النقيضين في ص و ر ة تحصيل الحاصل في ص و ر ة التعاقب تحدثنا أ ن تكون ا ل ع ل ة ا ل و ا ح د ة ع ل ة لعدد من ا ل أ ح ك ا م وقلنا لا مانع من ذلك لا مانع من ذلك أ ي ض ا في هذه ا ل م ح ا ض ر ة نستكمل شروط ا ل ع ل ة و قد عرفنا من شروط ا ل ع ل ة شرطين الشرط ا ل أ و ل أ ن تشتمل ا ل ع ل ة على ح ك م ة الشرط الثاني أ ن لا تكون ا ل ع ل ة ع د م ي ة في حكم ثبوت هذا هو الشرط الثالث ما الشرط الثالث أ ن لا يكون ثبوتها م ت أ خ ر ا عن ثبوت أسألكم حكم ا ل أ ص ل أ س أ ل ك م سؤالا حكم ا ل أ ص ل ثبت بالنص أ م بالعله ب ه حكم ا ل أ ص ل ثبت بالنص أ م بالعله بالعله كونه ثبت بماذا ب ا ل ع ل ة ثبت بالعش ب ا ل ع ل ة إ ذ ن ا ل ع ل ة تمام هي المعرف لحكم ا ل أ ص ل فيشترط و ا الا ي ت أ خ ر ثبوتها عن ثبوت حكم ا ل أ ص ل تمام لماذا لانه لو افترضنا لو افترضنا أ ن ثبوتها ت أ خ ر عن ثبوت حكم ا ل أ ص ل تمام لا ما عرف أ ن ه أ ص ل إ ل ا بماذا بالعله لا لزم تعريف ماذا ا ل م ع ر ف لا لزم تعريف ايش ا ل م ع ر ف ل أ ن ه لن يعرف أن حكم اصلي إ ل ا ب ا ل إ ش ق ب ا ل ع ل م طيب ن ق ر أ ب ش م الله、قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم قال م ب ن سميث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه وبه وبه وبه وبه دارني امين ورد الله عنكم وشرط للالحاد بالعله、دي. الا يكون سكوتها متاخرا عن سكوتهم في العصر なぜならばこ r 辺りはこの a りはあらかのことはあらかのことはあらかのことはあらかのことはあらかのことはあらかのことはあらかのことはあらかのことはあらかのことはあらかのことはあらかのことはあらかのことはあらかのことは i らかのことはあらかのことはあらかのことはあらかのことはあらかのことはあらかのことはあらかのことはあらのことはあらかのことはあかのことはあらかのの قلنا قوله بناء على تفسيرها بالمؤرخ إ ن م ا يتم بتفسير المؤرخ بما من ش أ ن ه التعريف لا بتفسيره بما يحصل به التعريف الذي هو المراد لئلا يلزم عليه تعريف المؤرخ وعلى تفسيره ب ا ل أ و ل فتعريف ا ل م ت أ خ ر للمتقدم جائز وواكي إ ذ الحادث القديمة يعرف التقديم ف ا ل ع ا م يعرف القديم إ ذ الحادث يعرف ا ل ق د ي م ة كالعالم لوجود الصوم اي تعالى、طيب. قال وشريط للحاق بالعله أ ن لا يكون ثبوتها الضمير يعود على العلم م ت أ خ ر ا تمام خبر كان عن ماذا عن ثبوت حكم ا ل أ ص ل وقد عرفنا فيما سبق أ ن حكم ا ل أ ص ل ثابت بماذا بالعلم طيب قال سواء أ ف س ر ت ا ل ع ل ة بالباعث ام بالمعرف طيب قال ل أ ن ا ل ب ا ع ث ة على الشيء بناء على تفسيرها بالباعث او المعرف بناء على تفسير ا ل ع ل ة بالمعرف لا ي ت أ خ ر عنه تمام لا ي ت أ خ ر عن الشيء عن عن ذلك الشيء تمام عن ل م ب ت د ا م ا م طيب هذا قوله لان ا ل ب ا ع ث ة على الشيء او المعرف له لا ي ت أ خ ر عنه تمام هذا هو العلم هذا هو الدليل لماذا إ ذ لو ت أ خ ر عنه لم يكن باعثا على القول ب أ ن ه ايش باعد و لو ت أ خ ر عنه لم يكن معرفا تمام لم يكن ايش معرفا تمام لماذا ل أ ن ه يلزم منه تعريف في الشيء المعرف تمام ركز معي شوي <تصفيق> اعتذروا الان هذا ا ل أ ص ل تمام هذا الفرع هذا ا ل أ ص ل وحكمه هذه العله تمام طول ا ل أ و ل العله هي الباعث تمام إ ذ ا ف ص ل ن ا أ ن ا ل ع ل ة هي الباعث تمام فالباعث لا ي ت أ خ ر عن ليش؟ الباعث على هذا لا ي تمام أ خ ر عن هذا ت فلو ت أ خ ر عنه لم يكن ب ع ث طيب لو قلنا أ ن ا ل ع ل ة بن ي وسيم وهو مختار اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن ه ا ا ل م ع ر ف تعرف إ ي ش معنى ك ل م ة ا ل م ع ر ف إ ي ش معنى ا ل م ع ر ف أ ي الذي لا يحصل به التعريف يحصل به التعريف تمام فاذا قلنا ركز معي الفرع النبي تمام الخمر ح ر ا م العله ي ا ل إ س ك ا ر ف ا ل إ س ك ا ر هو الذي حصل بها تعرض ح ك م ا لها حكم الاصل تمام فهي المعرض للاصل وهي ا ل م ن ش ئ ة لتعليم ل القياس تمام طيب نركز معي لو ت أ خ ر المعرف هذا لم يكن ثابت مع حكم الاصل لم يكن هذا حكم الاصل يلزم عنه ث ب و ت الاصل بدون ايش بدون لا ل ز م عنه لما تجي بعدين ا ل ع ل ة لا ل ز م منها انها تعرف شيئا معرف يعني اصلا ل أ هذا لن يكون حكم ا ل أ ص ل إ ل ا بعله ا ل أ ص ل لن يكون حكم أ ص ل إ ل ا بإيش؟ إ ل ا بعله ولهذا ردوا على مثلا ً عليهم إ ي ش قالوا قالوا عرق الكلب نجس قياسا ً على ماذا ن ع ا ب الكلب ايش العله قالوا ا ل ا س ت ق ب ا ر ا ل ا س ت ق ب ا ر هذه العله الاستكدار هذا متاخر عن النجاسه لا ينسب من استكدار النجاسه بخلاف ا ل ن ج ا س ينسب منها ليش؟ الاستقرار هذا تأخر عن ليش؟ تأخر تاخرت العله عن حكم ا ل أ ص ل بما ان العله تاخرت عن حكم الاصل نرجع الى ا ل ع ب ا ر ة ليش تقول ا ل ع ب ا ر ة قول العباره قال قال ل أ ن الباعثه على الشيء أ و المعرفه له لا ي ت أ خ ر عنه طيب قلنا اول فسرنا المعرف قلنا إ ي ش م ق ص و د بالمعرف الذي يحصل به التعريف هنا ع ب ا ر ة جميله شيخ ا ل إ س ل ا م يقول ايش يقول شيخ ا ل إ س ل ا م ر ح م ة الله تعالى عليه تمام يقول في ص ف ح ة ثلاثمئه وخمسه من الجزء الثالث يقول قال قال ق ا لو ل ت أ خ ر المعرف لزم تعريف المعرف إ ذ ا ل ف ر ض أ ن ا ل ت ك م عرف قبل ثبوت علته وكل من اللازمين محال كل ه من م اللازمين إ ي ش من اللازمين, اللازمين محال طيب نرجع ل ل ع ب ا ر ة قال وقيل اه واصل واصل ق ر أ ت هذا、ها. قال وقيل يجوز ت أ خ ر ثبوتها قال وقيل يجوز ت أ خ ر ثبوتها يعني ا ع ل ه على ماذا قال بناء على تفسيرها بالمعاطف عجيب قال بناء على تفسيرها بالمعاطف طيب كما يقال عرق الكلب نجس كلعابه ل أ ن ه مستقذر أ ي ن الفرع عرق الكلب أ ي ن ا ل أ ص ل لعاب الكلب اين ا ل ع ل ة الاستقذار قال ل أ ن استقذاره إ ن م ا يثبت بعد بعد ثبوت نجاسته تمام إ ن م ا يثبت بعد ثبوت النجاس اذن هذه ا ل ع ل ة م ت أ خ ر ة عن ايش م ت أ خ ر ة عن عانى ا ل ن ج ا س ة طيب الان بنرد عليه قلنا قوله بناء على تفسيرها بالمعرف تمام إ ن م ا يتم هذا الكلام صحيح إ ذ ا فسرنا المعرف إ ذ ا م ن المقصود بالمعرف كنا المعرف له تفسيرين ا ل ع ل ة المعرفه تفسيرين التفسير ا ل أ و ل و الذي ذكرت لكم على السبوره الذي يحصل به التعريف الذي يحصل به التعريف الثاني الذي من شانه ان يحصل به التعريف من شانه لا الذي يحصل به التعريف بالفعل لكن الذي من ش أ ن ه ان يحصل به التعريف اذا فسرناها أ ن ه ا من الذي من شانه ان يحصل به التعريف يمكن ان ياتي ق و ل يمكن ان ياتيها و ل قلنا قوله بناء على تفسيرها بالمعرف انما يتم بتفسير المعرف بما من ش أ ن ه التعريف بما من ش أ ن ه التعريف اي بما من ش أ ن ه ان يحصل به ليش التعريف اذن صار عندي الان تفسيرين المعرف له له معنين ايش معنى المعرف واحد الذي يحصل به التعريف اي بالفعل اثنين الذي من ش أ ن ه ان يحصل به التعريف من ش أ ن ه ان يحصل به التعريف تمام ل ا يحصل به تمام طيب قال لا بتفسيره بما يحصل به التعريف الذي هو المراه قال ل أ ل ا يلزم عليه تمام ل أ ل ا يلزم عليه تعريف المعرف تمام كان نحن بنعرف ش ي ء معرف هو, هو معرف كم بنعرفه و معرف كم ب ن ع ر ف هذا تمام وعلى تفسيره ب ا ل أ و ل تمام م معنى وعلى تفسيره ب ا ل أ و ل ايش هو الاول اي الذي من ايش من ش ا ن تمام فتعريف ا ل م ت أ خ ر للمتقدم جاهز ذ ن نحن نقول أ و نق ل ا إ ذ ن نقول كالاتي لكن جمعين ق و ل من شروط العله الا اذا قرات ب و ت ه ا تمام الا يكون ثبوتها م ت أ خ ر ا ً عن ثبوت حكم المعرف عن ثبوت حكم ايش المعرفه ل أ ص ل عن ثبوت حكم ا ل أ ص ل ها تمام ان فسرناها ب ا ل ب ع د فلا اشكال و ان فسرناها بالمعرف فهذا المقصود الذي يحصل به ايش ت ع ل ي م اما اذا ف ص ل ن ا ا ل ع ل ة اذا ف ص ل ن ا ا ل ع ل ة بالمعرف الذي من ش أ ن ه ان يحصل به ت ع ل ي م من ش أ ن ه ما هو يحصله بالفعل م ب ا ش ر ة لا من ش أ ن ه يحصل فلا مانع فلا مانع ن ي ش ان ي ت أ خ ر او ان يتقدم تمام لا مانع تمام طيب. طيب قال ق ا ل و على تفسيره ب ا ل أ و ل تمام اي تفسير المعرف بالذي من شانه التعريف تمام فتعريف ا ل م ت أ خ ر للمتقدم جاهز ان يعرف ا ل م ت أ خ ر المتقدم جاهز لماذا ل أ ن المتقدم لا يتوقف على ل ي ش لا يتوقف على المتاخر بل المتاخر هذا من ش أ ن ه أ ن يكون و س ي ل ة ل م ع ر ف ة المتقدم جاء اسمه قال وواقع إ ذ الحادث الحوادث تعرف القديم جل جلال تمام ا ش ل أ ن الحوادث هذه ع ل ا م ة على وجود الحق سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آ ي ة تدل على أ ن ه الواحد وكالعالم ما انت جاب لك مثال للحادث لوجود الصانع من هو الصانع الله سبحانه وتعالى لوجود الصانع ي لوجود الصانع ي تعالى بعيد الكلام و اشرح لك الضمان قالوا شريط للحاق بالعله ان لا يكون ثبوتها م ت أ خ ر ا عن ثبوت حكم ا ل أ ص ل في الاصح سواء فسرت بالباعث أ م بالمعرف إ ي ش الدليل قال ل أ ن الباعث على ش ي ء أ و المعرف له لا ي ت أ خ ر عنه قلنا فسرنا المعرف بالذي يحصل به له التعريف يحصل به التعريف قال وقيل يجوز ت أ خ ي ر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف قلنا هذا القول بناء على تفسيرها بالمعرف أ ي الذي من ش أ ن ه أ ن يحصل به التعريف كما يقال عرق الكلب نجس كالوعابه ل أ ن ه مستقر لان ا س ت ق ل ا ر ه إ ن م ا يثبت بعد ثبوت نجاسته لكن هذا بناء على أ ن ا ل ع ل ة الذي من ش أ ن ه أ ن يحصل به لا ي ش التعريف و لهذا ردينا عليها قلنا بناء على تفسيرها بالمعرف تمام انما يتم بتفسير المعرف بما من شانه يعني بالذي من شانه التعريف لا بتفسيره بتفسيره بما يحصل به التعريف الذي هو المراد لئلا يلزم عليه تعريف المعرف لئلا يلزم عليه لئلا يلزم تمام لو ق ل لو لم نقل بهذا سيؤدي إ ل ى ماذا الى تعريف المعرف تمام معناها ان التعريف يعرف نفسه و هذا لزوم, لزوم محال قالوا على تفسيره ب ا ل أ و ل فتعريف متاخري م ت ق د م ج ا ئ ز واقع و ا ذ ل ح ا د ث يعرف القديمه كالعالمي لوجود ص ا ن ع ي له تعالى على كل حال هي هي هيك ايش المجتهد هو؟ إيه المجتهد عنده نص ويستنبط منه ايش يستنبط منه ا ل ع ل ة ولا شك أ ن ا ل ع ل ة م و ج و د ة في ضمن ا ل ش من النص المجتهد إ ن م ا هو إيش يبرزها وإيش ويظهرها فقط يبرزها ويظهرها فقط. طيب هذا تهينا من هذا الشرط إيش؟ الشرط الأول. بناتي إلى شرط مهم جدا. الشرط الذي سناتي إليه الآن مهم جدا. إيش يقول بسحو السبوة بسحوها الشرط الشرط شرط الشرط الشرط هذا هذا مهم مهم الأول الآن جدا الآن جدا فقط من إلى اسمعوا ل م ج ت ه د ياتي الى النص فيستنبط من النص ا ل ع ل ة تمام يستنبط من النص ع ل ة إ ذ ا ثبتت هذه ع ل ة تكون معنى عام أ و لا تكون معنى م ت ق و ل لكم دائما ً العله ة إ اذا ثبتت إيش؟ عمد العلة إذا ثبتت ع م طيب اسمعوا ا ل ع ل ة إ ذ ا ثبتت ع م ن أ س أ ل ك م سؤال أ و ل بصير س أ ل ك سؤال لمس ا ل م ر أ ة ينقض ر و ض و فكيف واحد لو ل م س محرم لمست والدتك ينتقض ر و ض و ء اولم يقول الله د ع ا ل ى أ و ل ا م س ت ه النساء أ و ل ي س ت هذه من النساء فكيف تقول ان نفس المحرم ما ينقدره هو عندك دليل ايش الدليل على أ ن نفس المحرم ما ي ن ا ق د ر م لا ي ن ظ ر ه اسمعونا ا ل آ ن احنا بنات إ ل ى هذا الموضوع لكن قبله ف ي أ ت ي معنا في ثنايا هذا الشخص الشرط الثاني ايش يقول الشرط الثاني أ ه ان م لا تعود على ا ل أ ص ل الذي استنبطت منه بالابطال يعني ي ش ت ر ض في ا ل ع ل ة ا ل ذ ي يستنبطها ا ل م ج ت ه ج من النص ان لا تعود على النص هذا بتبطل معنى تبطل ايش معنى ف إ ن ا س ت ب ط عله ابطلت معنى النص فلا يعتد بهذه العله لا يعتد بالعله التي تعود على النصب الايش لا يعتد ب ا ل ع ل ة ا ل ذ ي تعود على النصب ا ل إ ب ط ا ل أ ي ع ل ة تعود على النصب الابطال لا يعتد بها و لهذا نحن الشافعيه تمام نرد عددا من العلم نرد من عدداً لماذا ع ل ل نرد عددا من العلم ل أ ن ه ا تعود على الاصل بالابطال ل إ ذ ن أ ي ع ل ة عادت على ا ل أ ص ل ب ا ل إ ب ط ا ل نقول هذه عله بالضغط غير معتبر فمن شروط ا ل ع ل ة أ ن لا تعود على ا ل أ ص ل الذي استنبطت منه بليش بالابطال مثلا جاء بن جيم أ و ل مثال ثابت معا <تصفيق> <تصفيق> النبي قال من صام رمضان ا م ع واتبعه من ما رمضان ما صار ما رمضان، هو س ت ة من شوال كان كمن ص ا ب الدخل قال المالكيه المفروض ان ي خ ص و م بعد رمضان ست ايام سواء صمتها من شوال ولا من غير شوال لان المقصود تكميل السنه ت ة م انتم ابطلتم شوال كنتم من شوال غيره فهذه علتكم عادت على ا ل أ ص ل ب ا ل إ ب ط ا ل ا ذ ن هي ع ل ة غير م ع ت ب ر ة ننشيله ا ل ح ن ف ي ة إ ي ش قالوا ا ل ح ن ف ي ة قالوا مثلا في أ ي واجب م ا ن ي ايش مثل إ ي ش في, في الخمس شاه خمس النبي ح ك م ك م إ ن ه في خمس من ا ل إ ب ل شاه امر سقاه الفطر صاعه من طعام او صاعه من استنبط ا عله ايش قالوا العله العله قالوا هي دفع ح ا ج ة الفقير قالوا ما ن ا م العله هو ح ا ج ة الفقير اذن هو مخير بين الشاه والفلوس وقيمتها هو مخير بين الصاع وبين قيمته س ق ا ة الفطر و ل ك ا ن عندهم افضل ل أ هو افضل ل أ إ خ ر ا ج الشاه واخراج الطعام ما ف لكنهم ي ش و ش و ن ل ي ش ذ ا يا حنفي قالوا لعند ا ل ع ل ة ا ل م س ت ن ب ط ة من النص هي دفع حاجه الفقير فيكون الشخص مخير بينها وبين كيمته نحن نرد عليهم الشافعين ق ل و ب ه م هذا إ ب ط ا ل ه للنص النبيل ليش ب ا يقول في الخمس ة ش ا ة أ ن ت م م س ع ت م في النص ت و س ع ليقضي على النص ب هل ب النصب ط ع ل على يعود هذه م يبكرون ا على العله المعتبره هذه العله ليست معروفه نحن م ك نعتبر ن هذه الحكم لانها ستعود على الاصل الذي استنبطت منه بليش بالابطال ستعود على الأصل منه بليش؟ ستبطل الأصل منه. ممتاز. اذا كانت ستبطل ا ل أ ص ل الذي استنبطت منه تمام واضح اذا إذن اي اي, أي ع ل ة تعود على الاصل الذي استنبطت منه بالابطال هل هي م ع ت ب ر ة لا ممتاز ا ت ه ي ن ا م ن ا الان الموضوع حقنا الي ي م ش ي هذا موضوع مهم ب ن ج ي ب لكم عناوين أ و ي عنوان البحث ا ل ل ي نحن ي ه م ن ح ن الان ل ت خ ر ج ا ت ه في الدقه الكبيره يعبرون عنه التعبير هل يشترط و ل ص ح ة ا ل ع ل ة أ ن لا تعود على ا ل أ ص ل ب ا ل ت ق ص ي ص يعبرون عنها هل يجوز استنباط معنى من النص مخصص هل يجوز استنباط معنا من النص م خ ص ص بهذا ش م خ ص النص تمام؟ هذا عنوان ا ل م س ا ل ة يعني أ ن ا أ س ت ن ب ط من النص ع ل ة استنبط من النص ايش ع ل ة هذه ا ل ع ل ة التي أ ن ا أ س ت ن ب ط ه ا من النص و خ ص ص و بها النص مثلا ً عندي قول الله تعالى أ و لامستم النساء إ ذ ن أ ن ا استنبطت ان هذا النص يدل على أ ن ن م س المراه ينقض له إيش ا لماذا <تصفيق> ع ل ل ّ ل م انيط ذ ا أ اللمس بنقضه ا ل و ر و ب ل أ ن ه مظنه التلفت مظنّة ا مظنه ت ا ع م ما و ا ل ا س ت م ت ا ع مظنّة اذن إ العله هي م ظ ن ل الاستبداع مظنّة ا هذه هل ستحصل في المحارم واحد يستمتع بمحارمه اصحاب الاتباع ا ل ي م ا ن استمتع ب م ح ا ر م إ ذ ن نحن نقول سنخصها ص نقول تمام او لامستم النساء تمام يخص منه النساء المحارم تمام؟ لماذا لان ا ل ع ل ة هي هي مظنه التلذذ ولا تلذذها بلمس النساء الى المحال إ ذ ن ماذا فعلنا هنا تمام ماذا فعلنا هنا فعلنا ماذا خصصنا هو؟ استنبطنا معنى من النص خصصنا به ليش النص إ ذ ن عادت ا ل ع ل ة على ا ل أ ص ل الذي استنبطت منه ليش ب ا ل إ ب ط ا ل ولا بالتخصيص بالتخصيص هل هذا مضر ليس مضر ليس مضر ليس مضر تمام و لهذا ركزوا معي تبوا معي و لهذا الشافعي رضي الله عنه في أ م ث ا ل هذه المسائل له ر أ ي ا ن الشافعي في أ م ث ا ل هذه المسائل له قم ر أ ي ا ن الرأي الأول،, تمام مثلاً في هذه يقول في هذه الراي الاول يقول ي في هذه ا لمس أ ل ة المراه ل ل المحرم ما ينقضه به وهو الاظهر أ ه ب ل ل ا أ نمس المرأة المحرم ينقض هذا لضوء ه كله مبني على ا ل ق ا ع د ة ا ل أ ص و ل ي ة هل يجوز استنباط معنى من النص نخصص به النص ب لا فمن قال يجوز استنباط معنى من النص نخصص به النص قال بهذا ومن قال لا فلا ح محتاج المسابيح وراضحة وراضحة حتى د عنده القاعدة منكم ما مغنية مبسوطة معنى من نسخة نواقب يستنباط النص نخصص النص ذكرناها هنا؟ ذكرناها هنا حتى نبين لك أول الوضوء الوصولية إلى البيت الصلاة ليش؟ ليش الخلافة يراجع يرجع فيه هذه به يبين انه بالاتفاق هذا ما يجوز استنباط معنى من النص يعود على النص بالتخصيص هذا موضع خلاف ه هلها انه هلها انه ما يضب. بسم الله للحاكم بالإلة في أن لا تعود على الأسل الذي بالإبطال لهكمه لأنه ما ما اقرأ اقرأ استنبطت صح صح أن منه من بسم يضب يضب بسيطة في تعود شؤها ف ا ل ب ط ا ل ه ا له ابطال لها ت ع ل ي م الحنفيه و ج ب الشاه في الزكاه بدافع هاده ا ل ف ك ي ر ف إ ن ه مجوز لاخراج ق ي م ة الشاه مفضل إ ل ى عدم وجوبها أ ي ض ا ب ا ل ت خ ي ر بينها وبين قيمتها ويجوزها ا ق اولا قال وشرط الالحاق ب ا ل ع ل ة أ ن لا تعود أ ر ك ز معي على ا ل أ ص ل الذي استنبطت منه ب ا ل إ ب ط ا ل ب ا ل إ ب ط ا ل لحكمه إ ي ش السبب قال ل أ ن ه منشاها ل أ ن ا ل أ ص ل الذي استنبطت منه ا ل ع ل ة منشاها ف إ ب ط ا ل ه ا له أ ي ف إ ب ط ا ل ا ل ع ل ة ل ل أ ص ل الذي استنبطت منه إ ب ط ا ل لها يعني إ ب ط ا ل لله ل ل ع ل ة مثلنا قال مثل تعليل ا ل ح ن ف ي ة وجوب ا ل ز ك ا ة وجوب الشاه في ا ل ز ك ا ة تمام تمام إ ي ش ا ل ع ل ة دفع ف حاجة ا ل ق ي ودفع ح ا ج ة الفقير ت ع ي ن بهذه ا ل ع ل ة يقتضي ماذا يجوزون قال ف إ ن ه مجوز م ل إ خ ر ا ج ق ي م ة الشاه مفضل إ ل ى عدم وجوبها عينه بالتخيير بينها وبين قيمتها بناء على أ ن هذه ا ل ع ل ة عندهم قالوا بالتخيير بينها, وبين بينها وبين قيمتها بما أ ن ه م قالوا بالتخيير بينها وبين قيمتها إ ذ ن هم ايش يعني اذن هم ابطلوا ايش ع ا د و ا على اصب الابطال مثال و ا ض ح ل ه م مثلا قول ا ل ن ب يجب ان م ع ا م يكون رواية هناك م على افضل طعام من, طعام من المسلمين وعبدنا ا من ان يكون هناك افضل من المسلمين ت مزكي ا ا م م بين ه الطعام بين ا وبين ا ل ق ي م ة ولهذا جوزوا اخراج زكاه ا ل ف ط ب ة نقود ق ل ن ا هذه ا ل ع ل ة غير م ع ت ب ر ة لماذا ل أ ن ه ا عادت على ا ل أ ص ل ب ا ل إ ب ط ا ل نحن متعبدين بالطعام متعبتين طعام متعبتين بالإيش بالطعام عادت علة على الأصل بالإبطال هذه تمام طيب تموت واضح هذا أ و ل ا تمام؟ و إ ن كانوا الحنفيه لو ن صاحبنا الحنفين الحنفين قولوا ن لنا ابطلنا لو ل و و ق النص ا أبطلنا إ ذ ا قلنا انه ما يجوز إ خ ر ا ج له الشهر تمام لكننا جوزنا الشهر وجوزنا غ ر ط ونقول أ ف ض ل الشهر يرد عليهم الشافعيون ه ا ن ت م توسعتم ل أ ن ك م يعني إيش توسعتم توسعا كبيرا حتى خرجتم عن الجنس حتى خرجتم عن, إيش؟ عن الجنس جنس الحيوان إ ل ى جنس النبوه ولكن إ خ ر ا ج زكاه الفطر انك دمت في بعض المناطق يعني لا ي أ ك ل و ن ا ل أ ر ز ما ي أ ك ل و ن ا ل ل ب ؤ تمام ولا, ولا احد يطبخ في بيته ماذا ستعطيه طعاما ماذا يفعل ه ماذا يفعل بالقمح الذي ستعطيه يحتاج منه طحينا يحتاج منه تعطيه أ ر ز ليس هو ا ل س ا ي د عنده ايش م ت ع ط ي الخبز هو ا ل س ا ي د في كل بلاد العالم يعني القمح نادر أ ح د ي أ ك ل ق م ح الناس ك ل ه ب ع د د ق ي ق و إ ذ ا قلت له دقيق و ي أ خ ذ ه من المقبس جاهز ما يفعل شيء في بيت ه فلو أ ع ط ي ت ه تمام دقيق ايش يفعل يمكن أ ن ت تعطيه إ ي ا ه وتشتريه مثلا بالف ريال والمسكين ينفعه ب خ م س م ا ئ ة ريال فلو أ ع ط ي ت ه الف أ ل ريال قال له إياه أحسن من ا ل أ و ل ى بهذا كان أ و ل ى بهذا الفقير لكن بعض ا ل م ح ت ا ط ي ن يخرجها و طعاما و ن ق د في ه ذ ل ك المناطق يخرجها طعاما ويخرجها و ا ن ق د تمام احتياطا لكن في تلك المناطق ما عندنا هنا تعطيه طعاما احسن له من ان تعطيه, تعطيه نقدا ماذا يفعل ب ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة ريال أ و ا ل خ م س م ا ئ ة ريال لعل رب ا ل و س ر ة التي تعطيه ا ي ا ه يذهب فيشتري سجائر ن س أ لنفسه الله العالم ي أو نخدل ب ا لكن لو أ ع ط ي ت ه طعاما ما يستطيع أ ن يذهب به إ ل ى بيته هذه ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا عرفتم كيف إذن ا ل ح ن ف ي ة في تجوزهم ي دفع جواز إ خ ر ا ج ا ل ق ي م ة ل أ ن ه م استنبطوا العله ة قالوا هي دفع ح ا ج ة الفقير ولهذا ج و ز و هذا وهذا نحن لم ن ت ض ي هذه ا ل ع ل ة وقلنا ان هذه ا ل ع ل ة عادت على ا ل أ ص ل بلاش ب ا ل إ ب ط ا ل تم ا ل ا بنات إ ل ى موضوع جديد موضوع جديد واسع ايش ه في اسطر ب س ي ط ة لكنه مهم ايش عنوانه هل يجوز استنباط معنى من النص نخصص به النص و علاقتها هنا ايش علاقتها هنا ايش علاقتها هنا علاقتها هنا هل من شروط ا ل ع ل ة ان لا تعود على الاصل الذي استنبطت منه ب ا ل ت ق س ي ص ام لا تمام اقرا واضح هذا حتى تفهموا سر الخلاب بيننا وبين الحنفيه في هذه المساله أ ل ة سر خ ل الحنفية ا بيننا ب وبين في ذ هل ا م س أ ل ة هذه ه ل هذه ع ل ه عادت على اصل ب ا ل إ م ط ا ل ام لم تعد على اصل بالابطال طيب ا ل آ ن الموضوع الجديد و هذا هو اقرا ويجز عودها على ا ل أ س ل بالتخصيص له في ا ل أ ص ح والبال فلا ا ش ت ر ط و ادمه كتعليل الحكم في آ ي ة أ و لامستم النساء なぜなら、このように見えます。 من وخرج ا زيادتي ل ت ح ي ه من و ب ي التخسيس التعميم فيجوز الامر به قطعا كتعليل الحكم في قبر صحيحين لا يحكم احد بين, بين اثنين وهو غضبان بتشميس الفكري فانه يشمل غير الغضب د ايضا قف قف <تصحيح> قال قال الشيخ قال و يجوز عودها أ ي ا ل ع ل ة على ا ل أ ص ل الذي ا س ت م ب ط ت منه بالتخصيص له بالتخصيص له يعني نخصص عموم النص تمام نخصصه ب ا ل ع ل ة في ا ل أ ص ح غالبا في ا ل أ ص ح في غالب المسائل فلا يشترط عدمه أ ي لا يشترط ب ا ل إ ل ح ا ق ب ا ل ع ل ة عدم عود ا ل ع ل ة على الاصل بالتخصيص هل لذلك من مثال قال نعم كتعليل الحكم في آ ي ا ت او لامستم النساء إ ي ش ا ل ع ل ة في قوله تعالى أ و لامستم النساء ا ل ع ل ة أ ن اللمس مظنه التمتع اللمس مظنه التمتع اي التلذذ ما معنى أ ن اللمس هو التلذذذ ما جعلنا ركزوا معي ما جعلنا ا ل ع ل ة التلذذ الذين جعلوا ا ل ع ل ة التلذذ قالوا ما ينقض لمس ا ل م ر أ ة إ ل ا ب ش ه و ة وهم منهم ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة أ م ا نحن قلنا لا مظنه التلذذ أ ن ط ن ا ه ا بلاش بالمظنه بلاش بالمظنه سواء حصل ا ل ت ل ذ ذ أ و لم ي ح ص ل ل ه ذ قال ب أ ن اللمس م ظ ن ة التمتع أ ي التلذذ قال إ ذ ن ركز و ا معي ا ن هل يتلذذ بالمحارم لا ف إ ن ه يخرج منه النساء المحارم فلا ينقض لمسهن الغبوء اذن نحن عم خصصنا عموم النص النساء يشمل المحارم وغير المحارم لا بهذه ا ل ع ل ة يشهي العله م ظ ن ة التلذذ خصصناهن اذن النساء أ ي المحارم اي غير المحارم أ ي غير قال وقيل لا يجوز ذلك يعني وقيل لا يجوز ذلك أ ي لا يجوز أ ن تعود ا ل ع ل ة على ا ل أ ص ل الذي ا س ت م ب ط ت م ن ه ب التخسيس قال فيشترط عدم التخسيس تمام فينقض لمس المحارم ا ل و ض و عملا ً بماذا بالعموم أ ي ن العموم أ و لامستم النساء الهناتي عام ا ل ج ن س ي ة أ ي ا أي ن س ا ء أ ي ا ا وهذان قولان في مذهب ا ل إ م ا م الشافعي هذان تمام قولان في مذهب سيدنا ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله عنهما قولان في مذهب سيدنا ا ل إ م ا م الشافعي طيب قولان ممتاز في مذهب تمام سيدنا ا ل إ م ا م ا ل ش ا ف ع رجح ا ل أ ص ح ا ب ت ا ر ة هذا و ت ا ر ة هذا تمام ولهذا قال لك الثالث التقاء بشرتي رجل و ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ي ن قال في المنهاج الا محرما في الاظهر الا محرما في الاظهر تمام قال والتصحيح من زياده تصحيح هذا قال من ز ي ا د ة ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه في جمع الجوامع ما صحح شيء لماذا ل أ ن ا ل أ ص ح ا ب مختلفين في بعض المسائل رجحوا تخصيص النص ب ا ل ع ل ة وفي بعض المسائل لم يقصصوا النص ب ا ل ع ل ة تمام طيب اسمعوا أ ج ي ب ك م ح ا ج ة ثانيه ة ن س أ ل من ب ن س أ ل من واحد كذا فتح م ع ن ا م ن ه واحد ح د ي س م و يتيم هنا وين يتيم عليك هيا أ نسالك ا ا ل آ ن ن ح ن ا تكلمنا على استنباط معنى من النص نبطل به النص وقلنا ايش يجوز هذا طيب استنباط عله ي من النص نخصص بها ل ن ص يجوز خلاف ولا صح يجوز طيب استنباط معنى من النص سنعمم به النص ايش تقول ه جزء قطعا لماذا؟ هذا هو الاقيسه ل أ ة و غالب كلها ت ما م هي الاقيسه هذه هي ا ل أ ق ي س ه القياس انك تستنبط م ع ن ى من النص ولا اقولكم دائما إ ل ا إ ذ ا ثبتت ت حظ عليه تمام ع ل ي ه ق ا ل ه ذ ا هو ا ل س ي ر كنا قال وخرج بتخصيص ا ل ا ل ت ع م ي فيجوز العود به قطعا قطعا هنا ع ب ا ر ة ج م ي ل ة اين الكتاب ما ا ن ش ق ن ا اليوم ايش هذا الغيث الهامع على كل حال قال في الغيث الهامع وهذا هو غالب ا ل أ ق ي س ه غالب ا ل أ ق ي س ه ا ل أ ق ي س ه كلها غ ل ب ه ا استنباط معنى من النص نعمم به ليش ن ص انظر ا ل آ ن كيف انظر ا ل آ ن هذا المثال العجيب كتعديل الحكم اسمعوا ماذا يقول النبي لا يحكم أ ح د ك م بين اثنين وهو غضبان اشد ه النص نح اشد ه النهي عن حكم الشخص ح ا ل ت ه غضبه بس أ و لا فانا كنت ا س ت م ب ط و ن ا ل ع ل ة إ ي ش ا ل ع ل ة لماذا ا ل ع ل ة هي ماذا تشويش الفكر ا ل ع ل ة هي تشويش الفكر أ ي ن ا ل أ ص ل ذا ا ل أ ص ل لا اين ا ل ع ل ة تشويش ل ه الفكر إ ذ ن معنى هذا انه لا يحكم أ ح د بين اثنين وهو مشوش فكر بغضب هو ا ل أ ص ل ويقاس على الغضب غيره مما هو مشوش للفكر فسعى تمام النبي يقول لا ص ل ا ة تمام تمام لا ص ل ا ة وهو يدافع لا ص ل ا ة بحضره طعام نهي تكره ا ل ص ل ا ة بحضره الطعام ايش ا ل ع ل ة لانها تخل بالخشوع نستنبط من هذا كل ما يخل بالخشوع تمام م ق و قياسا على ماذا قياسا على هذا هذا هو القياده استنباط م ع ن ى من النص نعمم به لش القاعده الفقهيه ة عبارة عن عموم ل قاعد في القياس عباره عن عموم العلم هذا هو, هو القياس واضح لنا واضح كلام قليل لكنه كثير طيب, طيب. ثم يقول ركزوا معي ا ل أ ص ح ا ب ركزوا معي ا ل آ ن عرفتم ا ل م س ا ل ة هذه يجوز استنباط معنى من النص و خ ص ص به الى النص قال لك هذا في الغالب بعض ا ل أ ح ي ا ن ما يستنبطون معنى من النص يخصصون به ليش النص قال وخرج تم و ب ز ي ا د ة و ب ز ي ا د ة و ا ل ب ا تعليل اللحم ا ل ح ك م في ط ب ر النحي بيع اللحم بالحيوان ب أ ن ه بيع ربوي باسمه ف إ ن ه يقتضي جواز البيع بغير ا ل ج ن س ي من معقول وغيره كما هو أ ه ل ك و ل الشافي لكن أ ظ ه ر ه م ا المنقود نظرا للهموم طيب ركزوا معين ها نكتب النص. كيف ايوه نكتب ركزوا ها النص العلم نستنبط نهى نهى نهى صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم عن عل اللحم بالحياة بيع اللحم ب ا ل ح ي ا ة تمام ع م بيع اللحم بالحياه قال والعله ة ن ا لماذا قالوا ل أ ن ه بيع ريبوي اللحم, له. اللحم ريبوي ل ه اللحم طعام له ر ي ب و ي لماذا لحم ل نيجي من ا ل ح و ا ل ة باصله ل أ ن ه بيع ريبوي باصله ي هذه ا ل ع ل ة سنخصص بها هذا النص هل هذه ا ل ع ل ة كتبت ل ي ت ت ح س النص هذا أم ل القول ا ل أ و ل ت خ ص ص النص ق ا لو تخسس الناس اذن يجوز اذا كنت ت خ ص ص النص إ ذ ن يجوز ب ي ع اللحم بالحيوان من غازينسي من غازينسي من غير إ ذ ا كان من غير الجنس يجوز القول الثاني لا تخصص النص لا تخصص ل ي ش النص فلا يجوز بيع اللحم بالحيواني مطلقا من جنسه ومن غير ومن غير جنسه عملا ب م ا ذ ا بالعمور في هذه المساله قولان ا ل ش ا ف ع ي اظهرهما هذا انها ما تخصص النص إ ذ ا ت ذ د ر ن ا لا يمثال ليلا في نفس المحارم ان شرحت أ ن ا ل ع ل ة خصصت ل ي ش النصر هنا ح ك م و ا بأن ا ل ل ع ة م النص خصصت ي ش ا ل هذا يحتاج إ ل ى جواب لماذا هنا قالوا رجحوا هنا هم على كل حال في المساله أ ل قولين ة ش ا ف في ع ذ ه المسألة قولين وفي تلك ا ل م س أ ل ة قولين ا لماذا ل ل ي هنا رجحوا ا ل آ ن هو السؤال الذي يبادر ت على ا ل ث ا ن ي ما تحضرني له جواب ولكن من, عند من بحث منكم واتاه بجواب يكون م ش ك و ر تمام وفي الغالب ابن حجر ب يجيب عنه في ا ل ت ح ف ة تمام؟ لماذا هنا ابن حجر في التحفة بيجيب عنه حجر في انظروا ا ل موضعين من ا ل ت ح ف ة موضع اللمس المحارم وموضع بيع اللحم ق ر ر ا ل ش ا قولان المسألة المسألة كلها مبنية على هل يجوز استنباط معنا من النص نخصص من النص、منها. تمام؟ وهاته قولان السؤال عندي لان هناك ف في وفي ع على عندي له هل هذه هذه هذين يجوز مبنية من نخصص من ر ج ع ا ل ن هنا ص رجعه ع د م تخصيص النص هنا رجعوا عدم تخصيص رجح ا ل أ ص ح ا ب قصدي رجّح.. السر؟ السر؟ إيش إيش ما السر تمام نقرأ、لك. اسمع ل ن ا قال وبزيادتي غالبا لما قال لك ويجوز وتخ... عودها بالتخصيص غالبا قال تعليل نحو الحكم في خبر النهي عن بيع اللحم بالحيوان ب أ ن ه شفو هذه العلة ب ي ع ربوي ا ب ي ش ف إ ن ه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من ماقول وغيره كما هو أ ح د قولي الشافعي لكن أ ظ ه ر ه م ا المنع نظرا لليش للعمر نظرا للعمر نظرا لليش للعمر هذا يصلح واحد يسوي له بحث فيه تمام واحد عنده جهد منكم فكر يسوي بحث جيب لنا المسائل هذه الآن ما ينظر ا ل م هي المسائل التي في قالوا فيها استنبطوا معنى من النص خصصوا به ليش النص مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ركزوا من ع ي م نام فليتوضا العينان وكاء السحر من نام فليتوضا هذا الحديث أ ي ض ا فيما, أف... فيما اظن أ ن ه م استنبطوا معنى منه خصصوا به هذا المعنى يعني هي شيء يعني أنت الآن يعني هذا كله قرينه يعني أ ن ا ل ص ح ا ب ة كانوا ينامون ولا يتوضعون هذه قرينه انهم حملوهم على أ ن ه م يعني كانوا متمكنين لكن ليست هذه ق ا و ا ل أ ن ا ل ع ل ة تمام أ ن النوم هذا و س ي ل ة لخروج الخارج من القبول و ا ل د ب و والشخص المتمكن م ظ ن ة الخروج العله ة ايش عله ن ق ل فمن نام فليتوضع ن ن ش ر ع هذا نقض الوضول النوم لأنه مظنة الخروج إ ما الشخص يجب ك ممكن و ن من من قعدته الأرض ما ر شيء خ الاستنباط قالوا إلا الممكن من من الأرض هذا أيضا من من قعدته م ع ن ى من النص ا خاصه بهذا أنه ل هذا م كثير ه لهم كثير واحد يجبوننا الأمثلة تزيد ث ق ا ف ة ا ل ط ا ل ب وساعته ت ه ي ن ا من هذه ا ل آ ن ناتي للشرط ا ل أ خ ي ر والركن الثالث والجزء الثالث من ا ل م ح ا ض ر ة وهو لكز و م ي هاي, لوكزومي. هاي كلها. يا الله كلها الله الله السبورة ا بسم بسحو رسم ر ج ع و ا هذه قمنا لكم ي ه ا طيب لما ي س ت ن م ك تمام من أ ج ل الحاق بالعدل نكون يشترط حتى يشترط من زواج الالحاق بالعدل تمام الا تكون عدتك ل أ ن ت ايها المجتهد التي استنبقتها ا ل ع ل ة التي استنبقتها أ ن لا تكون م ع ا ر ض ة م ع ا ر ض ة بماذا ب ع ل ة تمام أ خ ر ى م و ج و د ة في ا ل أ ص ل م و ج و د ة في ا ل أ ص ل م ن ا ف ي ة ل ع ل ت ه م ن ا ف ي ة ل ع ل ة إ ل ا ل ي ش الشرط أ ن لا تكون م ع ا ر ض ة بمنافع موجود في ا ل أ ص ل تمام لا ت ك و ن ا ل ع ل ة م ع ا ر ض ة بمناف موجود بلاش لا اسمع واه حر وكزم عي إ ذ ن أ و ل ح ا ج ة ا ل ع ل ة ا ل م س ت ن ب ط ة أ م ا إ ذ ا كانت منصوصه ما في م ع ا ر ض ة بإسمنا؟ تمام باثنين تمام بمعارض يعني بين بوسين وصف ث ل ا ث ة منافيه خرجته إ ذ ا ق ا ن يعني غير م ن ا ف ي و هذا يجوز ليس يجوز تعدد ا ل أ د ل ة همان من تعدد الادله تمام أ ر ب ع ة موجود في ا ل أ ص ل الذي استنبطت منه اما إ ذ ا لم يكن موجود في ا ل أ ص ل الذي استنبطت منه هذا ما يمدح في علتك هذا لا يمدح في ه ل ا ص ذ ا ك م أ ش ي ا ء مستنبطه م ع ا ر ض ة بمنافي موجود في, الاسم في الاصل ه اسمعوا صاحب الكتاب ما جاء بمثاله ل ما أ ت ى بمثال واضح مني جاء بمثال واضح ركزوا م ي اتى بمثال واضح الشرقيدي اسمعوا دعونا نحن الان اثنين م ش ت ه د ي ن ركزوا معي ا ل آ ن اين الاصل ا ل ت ي يموتون منه قول النبي من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام ل م ا ا ل ع ل ة هذا ر ق م واحد ايش ا ل م ا م تمام العله تمام. هرم واحد. إجبار. صاحب ا ل ع ل ة رقم واحد هذا الشرفيني ذكر هنا في حاشيته ا ل ج ز ء الثاني صفحه, صفحة ة م ئ ت ي ن وخمسه ا ل ع ل ة هناك ل أ ن ه صوم واجب ليش من لم يبين الصيام من الليل فلا صيام ل ي ش ر ع ل ة ل أ ن ه صيام واحد اذن بمع انه صيام و ا ي ح ت اذن ه يحتاط ي ا ل ع د ه رب مثلين ق و انا م اقول له تمام ا ل آ ن اقول له ا ل ل ه هذه عله تبصر واحد عندنا ع ل ة أخرى تسمعين ع د ن اخرى علّة أ وهذه هي ا ل ع ل ة ع ل ة أ خ ر ى تمام م ن ا ف ي ة لعلتك م و ج و د ة في ا ل أ ص ل م و ج و د ة في ليش؟ في ا ل أ ص ل ليش هي ا ل ع ل ة رقم اثنين يارب مثل ي ش تمام صوم لا يقبل اركز معي لا يقبل وقته أمام لا يقبل امام وقته غيره غيره حذرين صوم مؤقت لا يقبل وقته وقته غيره تمام بل ل ن ج ع هذا لانه صوم لا يقبل وقته ايش؟ لا يقبل وقته غيره هذا رمضان م ا يقبل غيره هذا رمضان ما ي ق ب لا يقبل غيره فلا يحتاج الى الاحجام هل يحتاج الى الاحجام ت ا ركزوا معي اذن لأن هذه لانه صور واجب لا بد فيه من ا ل ت ب ي ت أ و لا أه؟ هذه العله ل أ ن ه صوم د ا يقبل وقته غيره هذه بتكون خ ا ص ة باش فرمضان واحده من جنس الواجب فرمضان من واحده جنس هذا المثال ج ا ب الشربين و ا ه ذ الشربين ا م ث ا جابوا ا ل ل وقال حتى نمثل لأنه هنا نقول ل أ ن ه ه ن ا المثال ذ ك ر و ا ش خ ص ن ذ ي ق و ل ل هذا معارض في ا ل ج م ل ة تمام ن ر ك ز و ا م له اذا نقول ح ن ن لصاحب العله الاولى لا يجوز لك أ ن تعمل بعلتك هذه إ ل ا بمرجح ل أ ن ه ا ا ل آ ن صارت علتين متساويتين وكله الموجودات في ا ل أ ص ل ك لا ه ل الإس لا م و و ج د ا ت في عمل لعلتك إ ل ا بمرجح نحن دائما نقول مع وجود المعارض لا عمل إ ل ا بمرجح إ ش تمام اقرا اقرا بسم الله اقرا وشرط للحاكم العله الا تكون العله ا ل م س ت ن ب ط ة و ؤ ا ر ض ه لمنافل لمقتضاها موجود في ا ل أ ص ل قف أ ن لا تكون ا ل ع ل ة المستم خرج ب ا ل م س ت ب ط ة ا ل م ن ص و ص ة ا ل م ن ص و ص ة ما ب ت ك و ل ه ا معارضه ل أ ن بم... ه ا م ن ص و ص ة بعدين م ع ا ر ض ة ب م ع ا ر ض ة بليش بمناف ن يعني بوصف آ خ ر يعارض مقتضى ا ل ع ل ة ا ل أ و ل ى و هذا المناف في فين موجود في ا ل أ ص ل انظر انظر ايش يقول انظر ا ل ع ل ة ايش يقول ضع تحتها ث ل ا ث ة قدوه ايوه قائلا إذ, اذ لا عمل لها مع وجوده إ ل ا بمرجحي اذ شلام إ لا عمل لهذه ا ل ع ل ة لا عمل لعلتك ايها المجتهد مع وجوده مع وجوده الضمير يعود على إ ي ش يعود على إ ي ش المعارض المنافي الموجود في ا ل أ ص ل ليس معارض فقط لكنه معارض إ ي ش ينافي ا ل مقتضى ا ل ع ل ة ا ل أ و ل ى لو كان معارض لا ينافي مقتضى ا ل ع ل ة ا ل أ و ل ى ما في إ ش ك ا ل يمكن ت ع د د ل ه العلل ولا بد يكون موجود في الاصل لو لم يكن موجود في الاصل ليش ا ل ع ل ة صحيحه يمكن يكون القياس غير صحيح إ ذ ا كان م ن ا ف ي في ا ل ف ر ق لكن القياس ا ل ع ل ة ص ح ي ح ة تمام طيب ت س ف ذ لا عمل ل ا مع وجوده إ ل ا بايش خذها ق ا ع د ة متى يوجد معارض لا عمل إ ل ا بايش بالمرجح طيب تمام ومثل له بقول الحنفي في نفي وجوب ا ل ت ب ي ي ت في صوم رمضان صوم أ ي ن ف ي ت أ د ى ب ا ل ن ي ة ق ب ل الزواج ك ا ل ن ف ل ف ي ع ا ر د ه الشافعي ب أ ن ه صوم فرد فيعطات فيه بخلاف ا ل ن ف ل وهو مثال ل ل م ع ا ر د في ا ل ج م ل ة وليس بمنافيات ولا م و ج و د في ا ل أ ص ل قف قال ومثل له مثل له ل أ ن ه مثال م ص ن و ن بقول الحنفي في نفي وجوب التبيت في صوم رمضان صوم عين فيتادى من ن ي ة قبل ا ل ز و ا ل تمام صوم عين هو الفرع المراد إ ث ب ا ت حكمه قال ما دام ا ن صوم يؤديه, يؤديه, يؤديه, يؤديه, يؤديه, يؤديه مثل, مثل النفل يؤديه صوم عين تمام صو يعني صوم عين يعني فرض يتادى ب ا ل ن ي ة قبل فيتادى ب ا ل ن ي ة قبل الزوال كالنفل يعني ما في فرق بينه وبين الاشقر وبين النفل تمام في ا ل م ا ه ي ة إ ذ ن مثله يكون في ا ل ن ي ة قال فيعارضه الشافعي ب أ ن ه صوم م ف ض ل فيحتاط فيه تمام فيحتاط فيه بخلاف النفل قال وهو مثال للمعارض بينهم م ع ا ر ض ة في ا ل ج م ل ة وليس ل ك ن ليس م ن ا ف ي ليس م ن ا ف ي ولا حتى موجود في ا ل أ ص ل الذي استنبط منه وهذا مثال يعني مصنوع مركب لكن المثال الذي ذكرناه هنا انظروا ا ل أ ص ل الذي استنبطت منه عندنا على السبوره العله المستنبطه هي ان ع ل ة وجوب التبيت ي أ ن ه صوم واجب تمام جاء ا ل آ خ ر قال ل ا العله انه صوم لا يقبل وقته غيره لا يقبل وقته تمام لا يقبل تمام لا يقبل غيره لا يقبل وقت وقته غيره تمام يعني في و ق ت لا يقبل وقته غيره احسن لا يقبل وقته غيره لا يقبل وقته غيره احسن احسن لا يقبل تمام وقته وقت الصوم هذا ما يقبل غير, غير رمضان هذه ع ل قال و هذه العله م و ج و د ة في الاصل و منافيه لمقتضى العله ا ل أ و ل ى مقتضى العله ا ل أ و ل ى أ ن اي صوم واجب, واجب لا بد فيه من تبيت مقتضى العله ا ل ث ا ن ي ة رمضان بس وحده فهو واجب ل ه بالتبيت و ليس كل واجب مقتضى ا ل أ و ل ى ت ق ت ض ى الاحتياط في كل و ا ح د مقتضى لانه يحتاج الاحتياط أ اصلا ً ما, ما يقبل غيره ما يقبل ايش غيره ما يقبل إلا رمضان. رمضان ما يقبل إ ل ا رمضان و م ض ا ن قال أ ن ا ب ا ص و م كفاره رمضان قلنا ما يقبل إ ل ا إيش رمضان طيب طيب قال هذا هو المثال الصحيح يه وبناءا عليه بنقول للمجتهد الله علتك هذه ي ما تقبل الا ل ه بالمرجح طيب طيب انتهينا الان ركزوا معي ومن ذلك موجود في الاصل وخرج وخرج ب ا ل ا س ل الفرغون فلا يشترط انتفاء وجود ذلك فيه لصحه العله لو, لو كان في موجود معارض موجود في الفرع م يضر. العله يضرب ا صحيح نحن نتكلم على صحه ا ل ع ل ة وقيل ة وقيل ة يشترط أ ي ض ا يعني ق ي ل ة يشترط هذا ص ح ة ا ل ع ل ة لا أ و د أ ن لا يكون المعارض موجود حتى في الفرع طيب ومثل ومثل له بقولنا في مسح ا ل ر أ س ي ر ب ن في ا ل و د و ء فيسن تسليسه كغسل الوجه ف ي ؤ ا ر ض ه الخصم بقوله مسح و فلا يسن تسليسه كالمسح على الخفين وهو مثال للمؤارك في الجمله وليس منافيا يعني بناء على أ ن ا ل ع ل ة عند ا ل أ و ل هي الركن و ا ل ع ل ة عند الثانيه ي المسح تقول هاتان علتان ليست, ليست متنافيتان ليست متنافيتان ل أ ن ا ل أ و ل ى غسلوا ل ث ا ن ي ه مسح بل يلزم من, من الغسل المسح ل أ ن الغسل مسح و ز ي ا د ة ما بينهم تنافي ما بينهم ايش تنافي على كل حال انا اريدك أن تفهم هذا ه ان المعارض تمام نحن نتكلم على قياسين متعارضين تمام علتين يشترط في العله حتى تكون ص ح ي ح ة الا تكون العله ا ل م س ت م ط ه هذه م ع ا ر ض ة بمناف موجود في الاصل تمام معارض مناف ا ل م ع ا ر موجود في الاصل طيب قال وانما و ا ن م هذا الشرط ضعيف من ضعف هذا الشرط انه كونه يشترط في العله ا ل م س ت ب ط ه تمام أيش هذا الشرط ما هو الشرط الذي ضعف ركز معي وانما ضعف هذا الشرط ايش الشرط الذي ضعف كونه يشترط تمام الا تكون العله ا ل م س ت ب ط ه معارضه بمنافل موجود في, في الفرع معارض موجود في الفرع هذا الشرط ضعيف ليش آه و إ ن م ا ل م في ا بعث عند انتفائه قال لم وإن ي ب ت هذا ه الشرط ما جاء الجواب بعد و إ ن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه هذه لكرهم انتفائه هذا جملة وجود ما الحكم تمام عدم ما قال الشرط الحكم الفرع اعتراضية يعني هذا الشرط ما الحكم الفرع عند اعتراضية يعني ما يثبت الحكم عند, عند عدم وجود هذا الشرط ما يثبت يثبت في الفرع قال لان أ ن ل ل ل ك ا م أ الكلام في شروط الا لن اتكلم أ عن عن عنده صحيحه ما أ ت ك ل م عن ق ي ا س ة صحيحه و ذ ا شرط وهذا شرط لسجود الهم في الفرعين لا ل ا ل ه ا لا اتكلم هنا ت ق د م معنا أصبح أ ل ي ت ق د م معنا ان لا يكون الفرع م ع ا ر ض ة و ل او تكلمنا كان على المعارضة في الفرع ولا وقلنا إن القياس مايقبل ما يقبل القياس الفرع ما معارضة أن إذا في في لا ل م ا م ا هذا الشرط ضعيف اننا نتكلم عن شروط العله انا ما نتكلم عن شروط الفرع هذا شرط ضعيف هنا ق ا ل يعارض ع ل ة أ خ ر ى لكنها ليست منافيه فلا فلا يشترط انتفاؤه ما يشترط انتفاء المعارض الذي ليس بمنافيه تمام ويجوز ويجوز ان يكون هو عله ايضا يجوز ان يكون عله ايضا لا مانع بناء على جواز تعدد العلم ليه؟ اهم بناء على جواز التعليل بالعلم اهلين عرفتم لا اذن ما الذي ينافي العله ايش الشرط الان ان لا تكون ا ل ع ل ة ا ل م س ت ن ب ط ة م ع ا ر ض ة ه بماذا بمنافذ ما معناها يعني بوصف اخر ينافي ا ل ع ل ة ا ل م س ت ن ب ط ة هذه و يشترط في المعارض هذا ان يكون موجود في ن في الاصل خرج ب ا ل م س ت ن ب ط ة ا ل ع ل ة ا ل م ن ص و ص ة فلا تعارض خرج بالمنافي غير المنافي فلا مانع الموجود في ا ل أ ص ل خرج به الموجود في, في الفرع فلا يضر في, في ص ح ة العلم و إ ن كان يضر في ص ح ة ا ل في القياس واضح إ ن شاء الله هذا طيب ايش عارفين طيب ايش قلنا لكم نريد من المباحث في احد جاب لنا اللي قلنا لكم عليه الفرق بين المحل و ا ل ق ب والاسم في ايات البينات ذ ك ر ه ي ه جبتها هذه ا ل ا ي منها والله ت م م ق ا ا ه ا ا ن ت جدا ل م ل د الرابع ايات ا ب ي ن ا ت م ن هذا الدرس آه؟ آ ي ا ت البينات من <تصفيق> ابن القاسم العبادي الشافعي هذا تلميذ ابن حدر هذا صاحب حاشه ابن القاسم تلقى ا ل أ ص و ل أ خ ذ ا ل أ ص و ل عن من ت ه عن من عن واحد أ ص و ل ه كبير منه ع م ي ر ة هذا صاحب حاشه ح و ا ش ي قليله بن ع م ي ر ة هذا أ ص و ل ي كبير هذا هو صاحب <تصفيق> هذا اخذ ا ل أ ص و ل ع ن ى عميرته في ستينه تسعمئه وستينه وخمسين هذا أ خ ذ على علمت ذلك بكونه ذهبا للعله ش ا م ما يمكن ا طيب أن ل لا بد من ا ج ت م ا ع ل ى البعث بعد ذلك تكلم ع ل ى ت ن م ي ذ ه هل المشكلة هذه م ش ك ل ة الطبعه ذ ه ح ق ا ر الكتب العلميه ة كثيره ة لا أخطأ. أه؟ منهم؟ <تصفيق> اه أه؟ نفس ه ا انت كتبت هذا ايش ا يعني هذا لخصت لنا شيء أ ع ط ن ي ايش ك ت ب ا ل أ و ل تمام اللقب عم、طيب. قال ن فالتعريض به فالتعريض به من قبيل التعريض بالمعنى بخلاف التعريض بالاسم اللقب فانه من قبيل ا ل ت ع ل ي ل بمجرد التسميه واطلاق اللفظ يا سلام اذن التعريض بالاسم اللقب من قبيل التعريض بمجرد التسميه واطلاق اللفظ واين احدهما من الاخر أ ي ن أ ح د ه م ا من ا ل آ خ ر يعني طيب فكيف يتصور دعوه تكرار بل ب لو أ ر ي د بالاسم اللقب اللغوي فقط أ و الشرعي فقط أ و العرفي فقط لما تكره عقولنا صغيرين وانت عليهم ا م على أ ن المراد باللقب اللغوي الاسم الجامد الذي لا ي ن ب ي عن ص ف ة م ن ا س ب ة تصلح ل إ ض ا ف ة الحكم اليها وبالوصف اللغوي هو التصويه بما ي ن ب ي عن ذلك أ و ب ا ل أ ع م ل يا سلام هذا هو بيت القصيد هذا هو بيت ليس ا ل ق ص ي يا د سلام ه ذ ت م ا م أنا إن شاء ا ل ل ه أشوفها ف ي نسختي ا ل ن س خ ة القديمه ة ج ي ب م ت بها لهذا الموضع بالذات حتى ن ت أ ك د من ما م قبلها ومما بعدها جميل جدا فتح الله عليكم وفاقا في نفي حاكم اتفاق موجه ب أ ن نعلم بالضروره أ م ا ا ل م ش ت ق خلاص تمام أ ن ا أ ن ظ ر ه ا ايضا في نسختك احسنت جميل أ و ل ا هذا أ ع ط ا ن ي سجل و ا هذا عندكم أ ح س ن ب د ا ي ة هذا لمن هذا الكلام اسمير المزامة ه ل ا من تشتري في المساء نفسه هذا فرق بين الاخبار س ي ر ة طيب نشوف هذا أ و ل ا نرى هذا إ ي ش قال هنا المراد باللقب اللغوي المراد المراد المراد باللقب اللغوي الاسم الجامد الذي لا ينبئ عن ص ف ة عن ص ف ة م ن ا س ب ة تصبح ل إ ض ا ف ة الحكم إ ل ي ه ا وبالوصف اللغوي هو ا ل ت س م ي ة بما ي ن ب ه عن ذلك أ و ب ا ل أ ع م يعني نقول ن ن ايش ا ل أ ع م يعني أن اللقب ا يدخل تحت الوصفه لا بالاخوه قال وظاهر أ ن ه لا تكرار مع ا ل أ و ل للتباين ولا على الثاني إ ذ لا تكرار في ذكر ا ل أ ع م مع ا ل أ خ ص ممتاز هذا ف ر ق ت ك ح ض عليك هذا كتابك و إ ن شاء الله انظرها في الله、طيب. اللي قلنا عليه هذه ا ل م ح ا ض ر ا لنريده ل ي ق ل ن ا لكم ايش ق ل ن ا نريد نريد المشائل التي قال الاصحاب انه ايش علل فيها اللي ايش خصص, خصص عموم النصب ليش بالعله خصص ع م والله م ن ص اعلم واحكم ق ل ن ا سبب الترجيحه ولنريده لماذا رجح له لماذا هناك رجحوا ويش رجحوا النق... عدم النقض وهناك رجحوا إيش؟ تعميم سبب الترجيع ا ل ض و ا في شروح المنازل يجيبها او إ م ا م الحرمين إ م ا م الحرمين ما ي ف ل غ ش ي في نهايه المطلب